يُفْسِدُ فِي الْ الأرْرض وَيذَرَكَ وَآِهَتَك قَا تَنُقَدّنُ أَبنَا أَهُم وَنَاتَّحينثَ أَهُ وَإِنَّ فَووقَهُم قاهِرونقالَالَ مُثَالِ قَوْمِهِ التَّعيننُ بالِاللَّهِ وَفْ إِنَّ الأرْضَلِ اللَّهِ يُرِثُعَ مََشَاءُ مِنْ ععبَادِ وَلَا قِبَة